ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخذى الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير.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 للفقرة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وموالهم يبتون فضلاً من الله ورضوانا ويواصلون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوء الدار والهمن من قبل أن يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. ولا يجدون في صدورهم حاجة مئم آؤتوا ويؤثرون على, أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم وله كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارغ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم